ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق من هذا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham مما الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشغل الأمور محزثتها وكل محزثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله جلالك وعلاه أن يجعلنا وإياكم من عدد النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة نعم نحمد الله جل وعلا ونشكوه ونبجله ونعظمه أن جمعنا في هذه الغرف الطيبات المباركات فنسأله جل في علاه كما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقوة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع حصة جديدة من حصة النحو ومع شرح الأغفية نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يوفقنا في لغة القرآن ولغة السنة تكلمنا في الحصة الماضية وبه ختمنا مجلس الحصة الماضية عن الحرف أو علامات الحرف. وسنمر اليوم إلى علامات الفعل لما ذكر الشيخ رحمه الله علامات الفعل مجملة شرع في بيان أقسام الفعل وعلامة كل قسم أيضا قال سواه ما الحرفك هل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيا شم فعل مضارع جاري لمكان يشمل يعني الشطر الثاني من البيت يتكلم عن هذه عن علامات الفعل وماضي الأفعال بالتامز وسن بالنون فعل الامر إن امام الفه اذا فالفعل المضارع الفعل المضارع وما دل على حدث وزمن صالح للحال أو الاستقبال للحال أو الاستقبال <تصفيق> طبعا هذا إذا تزرد من قرينة تعين الحال أو تعين الاستقبال مثلا فالاول مثلا أن يقتلن بعد الضرف عندما تقول الآن أرافقك الآن أرافقك الآن آه. يتبين أنها المرافقة ستكون في الحال وليس في المستقبل. نعم. أو إذا أو أو, أو يقتلن بعد الضف بعد الضف مثل الآن أو الساعة. أشيو معك الآن. الثاني أن يقترن بضف مستقبل متى تقول إذا مثل إذا أزورك إذا تزورني أزورك إذن تزوري نعم قائنا دل على الحال طيب ما هي علامته كما قال الشيخ رحمه الله قال فعل مضارع يلي لم كيشم علامته علامته هي صحة دخول لم صحة دخول لم عليه كقوله تعالى لم يلد ولم يولد لم يلد ولا من سبحانه هذا بالنسبة لفعل مضارع أما الفعل الماضي هو مدلل على حدث وزمان فات قبل النطق به فات قبل النطق به وعليكم السلام نعم فات قبل النطق به نعم لكن لكن قد ينسى يفو الفعل الماضي إلى الحال وذلك إذا كان من صيغ العقود التي تقع بمجرد التعبير عنها بصيغة الماضي كعقود البيع والشرامة لا لها كعقود البيع والشرامة تقول بيعته اشتريته أجرته أو عقود أنكحة أو إنشاء الأفعال كإنشاء الطلاق ونحو ذلك مما يقصد المتكلم إيقاعه إيقاعه لا الإخبار لا الإخبار عن وقوعه وإلا كان من قبيل الماضي وإلا كان من قبيل الماضي ما هي علامة الفعل الماضي ماذا قال الشيخ رحمه الله وماضي الأفعال بالتميز وسم بالتميز وسم يعني علامة الفعل الماضي هي ماذا ما هي علامة الفعل الماضي التاء التاء آه، علامة الفعل الماضي، آه التاءو، آه نح نح، و مثلا تقول إني توبتُ توبتُ إليك إني توبتُ إليك أو تاء التأنيث الساكنة، آه أو تاء التأنيث الساكنة تقول والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت نعم والله أعلم بما وضعت أما فعل الأمر فعل الأمر هو ما دل وما دل بذاته على أمر مطلوب تحقيقه في زمن المستقبل يعني الفعل الأمر له علامتان له علامتان العلامة الأولى دلالته على الطلب دلالته على الطلب يعني لابد أن يطلب منك شيء أن يطلب من شخص شيء ما لنقول هذا أمر حينما أقول لك اقرأ هذا دلالة على الطلب أطلب منك أن تقرأ دلالته على الطلب الثانية قبول نون التوكيد نحو أكرمنا الميسكينة أكمنا الميسكينة نعم ولم يأتي في القرآن فعل الأمام مؤكدا بالنون على الرغم من جواز توكيده بها طلب فعلا يعني دلالته على الطلب دلالته على الطلب وكذلك قبول نون التوكيد يعني هاجم علامات الفعل الأمام وهذا برموض بقوله فعل مضايع يلي لم أي أن علامة المضايع أن يلي لم الجازمة أه لم الجازمة وقوله يلي لم كيا شم هو بفتح الشين على الأفصح ماضيه شم من قولك شاممت الطيبة وهو من باب فايحة ثم ذكر كذلك أن الفعل الماضي يختص من تلك العلامات بقبوله التاء المتحركة للفاعل كتبت كتبت أو الساكنة للتأنيث كتبت ها؟ كتبت نعم ومعنى مز. أي ميز أيميز ميز ثم بين أن الفعل أن فعل الأمر يُسمو يوسم يعني علامته آه وسمة آه يعني بمعنى وضع علامة آه آه أن فعل الأمر يسمو أي يعلم ويعرف بماذا بقبوله هني التوكيد مع دلالته على الطلب وهو معنى قوله أو معنى قوله إن أمر فهم إن فهم أي دلال على الطلب تفهم من هذا الفعل تفهم من هذا الفعل بأنه أمر يفهم بأنه أمر عندما أقول لك مثلا أه... سافر كما يقول الشافعي سافر تجد عوضا عن من تفايقه سافر أنت تفهم من كلامي أنني أعطي أمان أه؟ من صغة كلامي تفهم بأنني أعطي أمان لهذا قال إن أمر فهم. فهم ثم قال الشيخ حمد والأمر إن لم يقول النون محل آه فيه هو اسم نحو صه وحيهل إذا دلت الكلمة على الطلب يعني هو فعل أمر لكنه لم يقبل نن التوكيد هذا الفعل الأمر لم يقبل نون التوكيد ماذا نسمي هذا نسميه اسم فعل عل أمين، ها اسم فعل عل أمين، ها وأعطانا أمثلة نحو صه، آه مثل صه تماما ها صه، ها إذا تكلم غيوك صه إذا تكلم غيوك فهي وإن دلت على طلب السكوت إلا أنها بمعنى أسكوت بمعنى أسكوت لأنها لم تقبل النون ومثله هاي هل بمعنى أقبل أقبل نعم وخص ابن مالك اسم فعل الأمي بالذكر دون اسم اسم الفعل المضارع كقوله تعالى فلا تقل لهما أفن أفن يعني أفن هذه اسم اسم فعل مضارع اسم فعل مضارع بمعنى ماذا بمعنى اتضجر وهو كذلك ها بمعنى اتضجر مبني على الكسر لا محل له والفاعل فيه مستتي وجوبا تقديره انا تقديره أنا واسم كذلك الامير قوس فعل ماضي نحو هيهات هيهات لما توعدون هيهات واسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له ها لا محل له هيهات هيهات والتانية توكيد والتانية توكيد والتانية توكيد لماذا لم يذكر اسم فعل مضارع واسم فعل, أم... فعل ماضي لأنه سيدكرها... سيدكر هذه الأشياء في باب أسماء الأفعال يعني ستأتي معنى إن شاء الله سيدكرها في باب أسماء الأفعال فإن قبلت الكلمة النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع لا لا نو خي يا شعيب لا نو خي جنك يعني هذا فعل مضاعف دخلت عليه نون التوكيد كيف صار ما هو الأصل في الشع المضاعف كيف يكون ما هو الأصل في المضارع يكون ها مقول احسنت ها لكن إذا دخلت عليه نون التوكيد الشديدة كيف يصير كيف يصير ها نعم يبنى على الفتح احسنت يبنى على الفتح يصير المضارع مبنيا على الفتح ها لا نخرجنا لا نخرج ناكا نا. يصير مبني على الفتح أحسنتم وهذا معنى قول الناظم رحمه الله والأمر إن لم يقول النون محل فيه محل فيه أي ليس للنون محل فيه أي إن دلت الكلمة على الطلب وهذا مأخوذ من قوله والأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل أمين، وفهي اسم فعل أمين، ها؟ وقوله هو اسم خبر المبتدا الأمر وليس جواب الشد لعدم اقترانه بالفاء لعدم اقترانه بالفاء. <تصفيق> طيب بهذا نكون بفضل الله تعالى. أنهينا باب الكلام وما يتعلفن، وسندخل إلى باب جديد وهو المعرب والمبني. المعرب والمبني. لو سألنا الشيخ رحمه الله ها؟ إلى كم ينقسم لسم؟ لا أجابنا بقوله ولسمه. واسمه منهم معرب ومبني لشباهين من الحروف مودني. آه. يعني الاسم إلى كم القسم؟ إلى قسمين. إلى قسمين. نعم. أحسنتم. معرب ومبني. آه. ما هو المعرب؟ ما هو الاسم المعرب؟ <تصفيق> ما هو المعرب؟ عندما نقول هذا اسم معرب معرب معرب هو ما يتغير اخره احسنتم يتغير اخره بسبب العوامل الداخلة عليه ها هدف هذا بسبب العوامل الداخلة عليه تقول حضر الضيف ها حضر الضيف جيد ما اعربوا حضرة ما اعربوا حضرة نعم حضرة الضيف حضرة فعل ماضي مبني على الفتح احسنتم نعم حضرة فعل ماضي مبني على الفتح نعم, نعم. الضيف الضيف حضرة الضيف أه أه الضيف فاعل حسنتم. فاعل مرفوع أه وعلامة رفعه الضمة الضمة الظاهرة على آخر أه الضمة الظاهرة على آخر وفعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر جيد أه تقول صافحت صافحت الضيف أم صافحت الضيفة ما عارف صافحته، ها صافحته الضيفة، ها صافحته، ها في العفاج، ها نريدوا التفصيل، ها نا نا صافحته، ها صفحة، ها صفحة، اه توم، ها ولك من يقول بهذا الإعراب يقول صافح فعل ماضي مبني على الفتح، ها وهناك من ي... آه نعم وهناك من يعيبو صافحة يعني فعل ماضي مبني على السكون، ها لاتصاله بضمير رفع لمتحفيكي نعم أو التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل نعم جيد في محل رفع فاعل صافحته الضيف والضيف مفعول به نعم الضيف مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر حسنتم تقول فايحت فايحت بالضيف فايحت بالضيف فايحت كصافحت كصافحت نفس الإعراب وبالضيف آه بالضيفي نعم ما إعرابه بالضيفي آه آه يعني ما إعراب بالضيفي آه القاء حافوشا أحسنتم آه شعاب مشهور إعراب المدارس <تصفيق> لا بأس <تصفيق> يعني بالنسبة لهذا الإعراب في الحقيقة إنه يجوز عندي في قسمي مع المستوى الثالث. لأنني أدرس المستوى الثالث والرابع والخامس والسادس. المستوى الثالث لا بد أن يقول جو مجهور، لكن عندما ينتقل إلى الرابع يمنع أن يقول جو مجهور. لابد أن يفصل، لابد من التفصيل. أحسنتم. الباء حرف جو، الضيف اسم مجرور بالباء نعم، وعلامة جره القصرة الله على آخر. أحسنتم. بارك الله فيكم. جيد. إذا لاحظتم حطم كلمة الضيف جاءت في المثال الأول، آه معفوع يعني الضيف جاء في الأول، آه فالأول معفوع لأنه معمول، آه ما شاء الله قسم الأول ما شاء الله، آه أصعب قسم وأر قسم الأول تلست سنة واحدة، عند تخرجي ولم أدريسه للآن. الصوت موجود هل عندكم صوت؟ نعم ال... نعم طيب تقول الضيف فالأول مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية وهو حضر يعني حضر يسبب في رفعه والثاني منصوب لتغيير العامل بعامل آخر يقتضي النصب على المفعولية ويصفحت والثالث مجهور لتغيير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباب يعني ما هو العامل؟ العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه المخصوص من الإعراب يعني آخر الكلمة لابد أن يؤثر فيه عامل الضيف الضيف الضيف يعني هذا التغيير في آخر الكلمة بسبب ماذا؟ بسبب العامل الذي دخل على الكلمة هذا العامل تحكم في الكلمة فغير حركتها الإعرابية من الضمة إلى الفتحة إلى الكسرة هذا المقصود بالعامل حتى تفهموا ما هو العامل وهو لفظ كالأفعال والحروف ومعنوي كالابتداء هناك عامل معنوي كالابتداء حينما تقول مثلاً الغرفة مشرقة ها؟ يعني هنا العامل في الغوفة نقول الغوفة المبتدأ المنفوع بالابتداء هنا عامل معنوي ليس هناك ليس هناك شيء الغفة يعني رفع الغوفة شيء منظور ملموس وإنما هو عامل معنوي معنوي نعم طيب طيب وقد يكون العامل ظاهرا وقد يكون مقدرا وأما المعمول فهو مدخول العامل المعمول والذي يدخل عليه العامل ومحل تأثيره كالفاعل نعم هذا المقصود بالعامل حتى تعلم ما هو هو المقصود بالعامل جيد هذا المعرب رأيتم المعرب كيف تغير آخره من الرفع إلى الفتح إلى النصب إلى الكسر جيد القسم الثاني هو المبني ما هو المبني ما هو المبني المبني هو ماذا لا يتغير آخره نعم أو المبني هو ما نعم ما يلزم ما يلزم حال واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه مثل مثلا هذا الطالب هذا الطالب هذا الطالب فاز في الامتحان فاز في الامتحان هذا الطالب فاز في الامتحان جيد أو تقول، آه تماما، كأسماء الإشارة، أحسنتم، وأسماء ما تقول هنأت هذا الطالب، هنأت هذا الطالب، أو تقول سلمت على هذا الطالب، تمام، سلمت على هذا الطالب، أحسنتم، جيد، إذن فهذا لم تتغير، سواء في الجملة الأولى أو الجملة الثانية أو الجملة الثالثة وسبب بناء الإسم سبب بناء الاسم، وعليكم السلام مشابهته الحرف يشبه يشبه الحرف يشبه الحرف في وجه من الأوجه التي سيردقوها الناظم رحمه الله سيذكرها الناظم رحمه الله ا طيب ا وما معنى البيت معنى البيت ها ان لسم منهما هو معرب يعني هذا الكلام كخلاصة للبيت ها أن الاسم منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني بسبب الشبه الذي قربه من الحرف لماذا؟ لأنه قال لشبه من الحروف مدني وقوله مدني يسمفاعل من أدنى تقول أدنيت الشيء من الشيء إذا قربته منه إذا قربته منه تماما ولياء زائد للإشباع في كلمة مدني أه؟ مدني نعم للإشباع والأصل مدن الأصل مدن لأن ياء المنقوصي المنكي غير المنصوبي تحدث وجوبا تقول مثلا جهاد ساعين أه؟ تقول مثلا فعل ماضين فعل ماضي لا تقول فعل ماضي ها فعل ماضي أو هذا ساع إلى الخير هذا ساع إلى الخير إذن هنا مدني لماذا أضاف إليها النظم رحمه الله الياء فقط من أجل الإشباع لأنه قال في البيت الأول والاسم منه معرب وما بني لشابه من الحروف مدني نعم جيد ثم انتقل إلى بيتين آخرين حيث قال الناظم رحمه الله: كالشبه الوضعي في اسم جئت أنا والمعنوي في متى وفي في وفي هنا وكان يابات عانى بلا عليبلا تعطين وكفتقا أصيلة. إذن ذكر في البيتين أوجه شابه الاسم بالحرف, بالحرف. قلنا بأنه لماذا الاسم مبني؟ لأنه يشبه الحرف هنا سيفصل فذكر في البيتين أوجه شبه الاسم بالحرف الذي اقتضى بناء الاسم وهذا الشبه مشروط فيه عدم وجود معارض يضعفه مما هو من خصائص الأسماء كالتنية أو الإضافة، كمثلاً ذلك إن شاء الله. الأول الشبه الوضعي، ها الشبه الوضعي، وهو أن يكون الاسم على حرف أو حرفين، يكون الاسم على حرفين أو حرفين. فالأول على حرف كالتاء من فعلت, فعلت في قوله تعالى أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فهي الاسم للإسناد إليها ومبنية لأنها اشتبهت الحرف في الوضع لكونها على حرف واحد، فهي كباء الجري ولا مين؟ كباء الجري ولا مين؟ نقول التاء، والتاء ضم متصل مبني. اه انظروا، والتاء ضم متصل مبني. اه مبني. نعم. لو قلت دخلته مبني على الضم في محل الفاعل فاعل. اه نعم. والثاني مثل نار نا في قوله تعالى أه؟ قالوا أقررنا فهي مبنية لماذا؟ لشبهها في, في الحرف في الوضع في كونها على حرفين الأولى كقومنا تمام أحسنكم كقومنا نار الأول بحرف واحد والثاني بحرفين فهي بنحوي قد وبل قد وبل آ واضح إن شاء الله قد وبل تشفقنا نا يعني نا نا هنا حرفين موضوع على الفعل والأولى فعلت فعلت آ حرف واحد موضوع على الفعل لهذا هذه الحروف بنيت لأنها شبيهة بالاسم فإن قيل لما أعرب أبن وأخ على أنهما مع أنهما على حفين، إذن فأبوك وأخوك أو أبن جاء أبن، يعني أبن هنا تقول ماذا؟ فاعل المفعول يعني معرب، معرب أو جاء أخ، وأبن وأخ تتكون من حرفين فالجواب. أن هذا الشرح بالحرف عارض لأنهما تلاتيا إذ أصلهما ماذا؟ آباون آه. آه؟ آباون وآخاون بدليل النسب إليهما تقول يعني إذا قمنا بعملية النسب يتضح الأمر تقول أباوي أو أخاوي، ها؟ وبدليل التكنية، ها؟ وبدليل تكنيتهما أباوياني أو أخاوياني. الثاني يعني هذا الذي كنا نتكلم عنه الشبه, الشبه الوضعي. الآن سنتكلم عن الشبه المعنوي، ها؟ الشبه المعنوي وهو أن يتضمن الاسم أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف سواء نودع لذلك المعنى حرف أم لا فالأول كمتى في, نح... في في قولك مثلا متى؟, متى متى متى الصفر متى الصفر وقوله تعالى متى نصر الله متى نصر الله فيسم استفهام شبيه بهمزة الاستفهام في المعنى يعني متى؟ هي ماذا؟ هي اسم استفهام تشبه ماذا؟ تشبه همزة الاستفهام في المعنى لهذا قلنا الشبه المعنوي لأن كل منهما يسأل به عن معنى محدود عن معنى محدود وكقوله تعالى من يعمل سوء يجز به من؟ اسمه شوطن اه اسمه شوطن تستعمل في ماذا؟ اسم شرط هذا شبيه بماذا؟ شبيه بأن شرطية شبيه بأن الشرطية في المعنى لهذا قلنا شبه معنوي شبه معنوي لأن كل منهما يفيد التعليق والجزاء الذي يتضح من الجملة التي بعدها نعم فإن قيل لما أعيبت أي الشرطية في مثل أي خير تعمله ينفعك وفي قوله تعالى أيما الأجلين ولستفهامي في نحن أي يوم تسافي فيه في قوله تعالى فأي الفيقين أحق بلا ما هو الجواب هو الجواب وما تقدم من أن أن شرط الشبه بالحرف أن من شرط وما تقدم من أن شرط الشبه بالحرف أن لا يوجد له معارض يضعفه وقد أضيفت أي الشرط يولي هنا لمفرد فهما معربتان فهما معربتان لأن الإضافة من خصائص ماذا؟ من خفائس الأسماء لا يمكن أن يكون المضاف إليه مضافا إليه لحرف تماما فالإضافة من خصائص الأسماء. نعم. الثاني وما أشبه حرف غير موجود مثل هنا في قول تعالى أتتو فيما ها هنا آمينين أتوكون فيما ها هنا آمينين فهنا اسم إشارة لمكان مبني وهو شبيه بحرف كان يستحق الوضع لأن الإشارة معنى من المعاني التي حقق أن تؤدى بالحرف الدل عليها كما وضع للنفي ما، وللنهي لا وللخطاب الكاف وللاستفهام الهمزة لكن العرب لم تضع لها حرفا لم تضع لها حرفا فبينت أسماء الإشارة لتضمع كان يستحق الوضع وقوله تعالى هايهات هايهات نما تعالون ها فصهوهيهات كل منهما مبني لأنه أشبه الحرف في شيئين الأول أن يابع عن الفعل فإن الحرف لعل مثلا نابع عن الفعل أترجى أترجى نعم نا. وليت نابع عن ماذا عن الفعل نابع عن الفعل ماذا ليت نابع عن أتمنى أحسنتم نابعاً أتمنى، وكدهي هاتا نابعاً الفعل بعد، وصها نابعاً الفعل أسكوت نام. الثاني أنه لم يدخل عليه عامل، لم يدخل عليه عامل، فإن الحروف لا تدخل عليها العوامل، فلا تقع فاعلاً ولا مفعولاً، وقد اسم الفعل صها، فهو مبني على السكون. لا محل له من الإعاب وهي هات مبينون على الفتح لا محل له من الإعاب وقولنا فيؤثر فيؤثى فيه احترازا من المصدر ها؟ النائب عن فعله نحو إحسانا إلى والديك وكقول تعالى وبالوالدين إحسانا فهو نائب مناب الفعل أحسن أحسن لكنه عرب لأنه تدخل عليه العوامل فتؤتي فيه فتقول أعجبني إحسانك إلى والديك فيكون فاعلا وتقول إحسانك إلى والديك واجب فيكون مبتدى فيكون وهكذا الرابع الشبه الافتقاري ما معنى الشبه الافتقاري هو يكون الاسم مفتقراً إحتقاراً لازما إلى جملتين، ها أو شبه الجملة نحو جاء الذي استعار الكتابة، قالت على تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فلسم الموصول، ها تمام، فلسم الموصول محتاج إلى سرط بعده، محتاج إلى سرط بعده. لماذا؟ لتردّح معناه آه؟ لتردّح معنا. كما أن الحاف لا يظهر معناه إلا بمشروء بعده، وعليه لا بد من شرطين: الافتقار إلى جملتين أو شبهها، اللزوم والأصالة. اللزوم والأصالة. فإن اختل الأول، عيب لاسمك قوي تعالى سبحان الله عما يصفون فسبحان اسم مصدر. اسمه مصدر وهو اسم يدل على ما يدل عليه المصدر وهو اسم يدل على ما يدل عليه المصدر ها؟ منصوب اسم مصدر منصوب بفعل محدث تقديره أسبح فهو معرب فهو معرب لأنه وإن كان مفتقرا بالأسالة لكنه إلى مفرد وكذا إن اختل الشرط الثاني كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين سبقهم فيوم مضاف إلى جملة والمضاف مفتقن إلى المضاف إليه ولكنه ليس لازما بل عارض في بعض التراكيل إذ قال لا يضاف أصلا كقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما اللزم والأصال تمام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا الحجم تفقد عليه وقد يضاف إلى مفاضن نحو يوم الجمعة عيد للمسلمين عيد للمسلمين وإلى هذه الأنواع الأربع عشرة بقوله الشبه الوضعي أي أن الشبه الذي يدني الاسم ويقربه من الحرف كالشبه الوضعي أي كالشبه في الوضع أو الشبه في المعنى وكأن ينوب الاسم عن فعل من غير أن يتعطى بالعوامل ومراده بهذا القيد إخراج المصدر كما تقدم أو أن يحتاج دائما إلى جملة بعده والألف في قوله أصر للإطلاق للإطلاق وتقوم معناه في شرح مقدمة الناظم والخلاصة أن البناء يكون في ستة أبواب البناء يكون في ستة أبواب الضمائر أه، الدماء، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة. إذن هذه الستة تكون مبنية وما عداها يقول معاد. إذن نكتفي بهذا القسم. إن شاء الله تعالى ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منه ومنكم وأن يجازيكم جزاء على متابعتكم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لخدمة لغة القرآن ولغة السنة وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حصناتنا جميعا وأن يتيبنا على صبرنا وعلى تحملنا جميعا وأن يتقبل منه منكم، وأن يبارك فيكم وأن يجازيكم خيرا خير أجداء بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل البراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حمير مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لما لما أرفع الدس أعطيكم الرابط لمن طلب الرابط في غرفة لما أرفع الدس أعطيكم الرابط إن شاء الله او, أو, أو تجدونه أو في الموقع او تجدونه في المنتدى في المنبر او في الموقع او في المنتدى ان شاء الله بارك الله فيكم جميعا شكرا والله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم هناك مشكلة في المنتدى ننتظر يفتح لكن سأعطيكم رابط الموقع إذا وضعته في الموقع سأعطيكم الرابط، إن شاء الله تعالى تأخذوه منا الرابط. والله المستعان. لا لا حصل اختراق للمنتدى. آ مفتوح الآن مفتوح، آ مفتوح الآن. مفتوح أو م في في الغرفة. هل أطعناهم في الغرفة؟